بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وبالاخره كافرون وبينهما اجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقا 118. ونادى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 119. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ